والناس تفاوتون في حب الأنصار على حسب تفاوت إيمانهم وعظيم محبتهم لله والرسول وكلما أحب لسان ربه من كل قلبه وأحب رسوله وتعمقت هذه المحبة في القلب كلما حب أولياء الله وأنصار هذا الدين وبالاخص الأنصار فقد فرض الله محبته وقال صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يضعبهم إلا منافق فجقلت هذه المحبة نقص الإيمان ولكن بعدمت هذه المحبة قال الإنسان أنه لا أحب الأنصار مطنقا نقول هذا منافق خالص ولا يقال بأنه ضعيف الإيمان لا يقال هذا منافق خالص وهذا النفاق والنفاق النفاق الأكبر لأن هذا طاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه هذا يقصد الطاعن في الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أني أن استخدموا على أقوام لا خلق لهم أو لا يشفيهم هذا أهوض لا يفهم لا يعي ما يقول هذا كل تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا تكليب للقرآن وهذا أيضا تكليب للقرآن الله شاهد لهم بالجنة وهذا يتنقص للجنة الله شايد لهم بالفضل وهذا يقول لا فضل لهم الله شايد لهم بالإيمان وهذا يقول يخدوا على عقابهم حينئذ نعرف حكم الرافضة حينئذ نعرف حكم الرافضة الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتولونهم ويطعنون فيهم غير أن خبث الرافضة لم يقف عند الطعم في الأنصار بل تجاوز حتى إلى المهاجرين كأبي بكر وعمر وابنه وطعن في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجر والنصار لسه إنه آل البيت وقد طالهم أيضا من سلاة تلسلتهم الرافضة لا يقتصر ظلالهم على سب الصحابة وعلى تنقصهم لا يقرون بتوحيد العبادة والتوحيد عند الرافضة هو توحيدا ربوبية بمعنى أنه هو توحيد المشركين وينسبون البداء لله رب العالمين وهذا كفر مستقل ولا يثبتون لله الأسماء ولا الصفات والطواعث منهم يدعمون أن القرآن الذي نقرأه ونكلوه الآن بأنه محرف وأن الكتاب المنزل هو ما بأيديهم ويسمونه مصحفاتنا ولا يعرفون إلا قليل منهم غير أن الطواعث للرافض ينكرون هذا القول ويؤمنون بالقرآن لكن لا يؤمنون بأحكامه لو كان حقا يؤمنون بالقرآن يأمنوا بقول الله جل وعلا وفسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يتبعون بإحسان رضي الله عنه مرضوا عنه ليس تبنون بذلك هذا ليس تبنون بالقرآن الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل البتح وقاتل أولئك أغم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكن لو وعد الله حسن الله لهم بالجنة وهؤون يشهدون لهم بالنار ويدعون لمرتدوا على أعقابهم أي تكذيب أعظم من هذا التكذيب لكتاب الله جل وعلا والطعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آيات الإيمان حب الأنصار وآيات النفاق بغض الأنصار هذا دليل على الغضب منافقون والناس في زمن في هذا الإيمان ولا يسلب المرء الإيمان بالكليه حتى يبغضه أما إذا قلت محبته له فهذا ضعيف إيمان ولا ينافي هذا أصل الإيمان أما إذا أبغضهم أو طعن في جماعته أو سبهم أو تنقصهم فهذا ينافي أصل الإيمان هذا ينافي أصل الإيمان إذا نغضهم لا يظلهم إن دينهم ومن أجل نصرتهم ومن أجل كسر شوفة أهل الشرك وقد قال ابن قيم عن هؤلاء الجيل العظيم ألا ليتفل اللساء على التحدث عن فضائلهم ومعاثرهم ويعجز القلب عن التعبير عن محبتهم فالله لو كان يرضي الله نحر نفوسهم لجادوا بها ولله أسلموا وقوله حب الأنصار كما هذا يقصد به الأوسى الخجرا يتناول أيضا أنصار الدين إلى أن تقوم الساعة فمن الضروري أن نحب أنصار الدين من العلماء والدعاة والمصلحين والآمريين بالمعروف والنائين على المنكر والناس تفاوتون في هذا على حسب اصلاحهم وعلى حسب إيمانهم وقد ذكر الإيمان ابن القيم رحمه الله تعالى أهل الحديث في بالنونية وذكر أنه من الأنصار الذين تجد محبتهم وتجد ولايتهم فقال رحم الله تعالى يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولايتي الشيطان أو ما علمت بأنهم أنصار دين من الله والإيمان والقرآني أو ما علمت بأن أنصار الرسول, الرسول هم بلا شك ولا نكراني هل يبغض الأنصار عبد مؤمن؟ أو مدرك لروائح الإيماني سيد الرسول بذاته ويا من أصبق الثقلين بالبرهان. بالبرهان أو ما علمت بأن خزر جدينه والأوسى هم أبداً بكل زمان إلى أن قال رحمة تعالى يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان سنيك هاتيك العداوة كم بها حسرة ومدلة وهوان ولسوف تجني غذبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان وكذلك يدخل في هذا الحديث وكذلك يدخل في هذا الحديث عداواتها أهل العلم والإيمان والدعاء يدخل في النفاق وكذلك يدخل في قول صلى الله عليه وسلم وآية النفاق بغض الأنصار بغض دعاة والمصلحين والآمرين والناهين الأمرين بالمعروف والنائين على المنكر لأن هؤلاء ينصرون على الدين وكل من نصر هذا الدين وجب علينا ولايته ومحبته وهذا فرض لازم وإذا أخطى وجب علينا توجيه ومناصحته ولا يحق لنا بغضه وانتياك عربه أو تتبع العثرات من هنا وهناك أو محاولة الإغالة في تصيد العثرات. ومحاوة إثقاف قدرهم ومكانتهم فلنسقط العلماء فمن يبقى الجهال وحطمة الناس يسقط الدعاة والمصلحون الذين يناصرون على الدين في بواعي إيمانية على الدين بأموالهم وأنفسهم يبلغون دين رب, دين رب العالمين لمن لا يعلمه هؤلاء فرض علينا محبتهم وفرض علينا صيانة أعراضهم وفرض علينا مناصرة بقدر الإمكان نناصرهم بألسنتنا نناصرهم بأقوالنا نناصرهم بأفعالنا نناصرهم بأقلامنا ولا يعني هذا موافقة العلماء في كل ما يقولونه. هذا ليس بمراد ولا يقول به عاقل ولا يمكن أن نجعل وأن نحاكم أدلة تدوشنا إلى أقوال العلماء إنما نحاكم أقوال العلماء إلى الكتاب وإلى السنة فأقوال العلماء يحتجوا لها ولا يحتجوا بها ومن جميع سلام أبي عبد الله الإبام محمد رحمة الله تعالى يقول عجبكم لقوم عرف الإسناد والصحات يذهبون إلى رأي سبيان والله جل على يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابنا لنا أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبي شيء من الزير فيهلك إذن محبة العلماء شيء وطاعتهم والطاعة العمية شيء آخر فنحن نحب العلماء ونحفظ لهم مكانتهم وجهودهم ونعلم بالعلماء أصحاب ميرات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ونستفيد من فهومهم وعلومهم فإذا أخطأ الواحد منهم فرثنا خطأ لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث الباب رواه مسلم ايضا في صحيح من طريق ابن مهدي عن شعبة ومن طريق هاد بن الحارث عن شعبة وقد جاء بمعنى في الصحيحة من طريق شعبة عن عبد بن ثابت قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالت الانصار لا يحبه الا مؤمن الا دع حصر لا, أي لا يحب الأنصار إلا مؤمن مؤمن بالحصف ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله فمن أحبهم أحبه الله وهذا قريب من كل خير ومن أبغضهم أبغضه الله وهذا قريب من كل شر وجاءت صحيح مسلم حديث سؤال النبي صالح عن نبي علم بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر وجاء بمعناة بطحة مسلمة إضافة الحديث المسعين ويوقع من هذا الحديث كفر الروافض أيضا إنه قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر فلقات الروافضة تؤمن بالله واليوم الآخر ما أبغضت الأنصار أضافوا إلى هذا الظلال العظيم بغض المهاجرين أيضا يقولون أنا ببكر بأنه ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيضا مثل هذا عن عمر وقالوا عن عثمان بأنه منافق هؤلاء المهاجرون أفضل من الأنصار فإذا جاء المهاجرين فهو في الأنصار أعظم فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغلوهم من إلا منافق مغموس من فقر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله ابن الخطاب ما رأس شيء من سارك انفجن إلا سنك انفجن غير رفجي من رواح حديث؟ من حديث؟ متفق على صحة، الرافضاي يبغون اسم عمر، ولا يسمون بهذا الاسم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الشقان الفج، ثم شياطين يهربون حتى من اسم عمر. ما رأى في ذلك الفج إلا ذلك الفج غير فج.